بوك تو چتردسة اي تري ثلاثة واربعون ثلاثة في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تامو يزولشكي برت. تلك هي حديقة الحيوان تلك هي حديقة الحيوان تعمو سو جراف هناك الزراف هناك الزراف كديس ماد فيدي أين الدبابة أين الدبابة gdje su slonovi? Ajna l-fijela? Ajna l Gdje su zmije? Ajna th-a-abin? Ajna th Gdje su lavovi? Ajna l-usud? Ajna l-usud? Imam foto aparat. معي كاميرا تصوير فوتغرافي معي كاميرا تصوير فوتوغرافي امام فيلمسكو كاميرو معي كاميرا تصوير فيديو معي كاميرا تصوير فيديو gdje je baterija اين اجد بطارية؟ اين اجد بطاريه قديه سو بينغفيني اين البطاريق اين البطاريق قديه سو كلوكاني اين الكنجارو اين الكنجارو قديه سو نوسوروزي اين وحيد القرن اين وحيد القرن؟ gdje je vece اين الحمام؟ اين الحمام؟ тамо je kafić هنالك مقهى هنالك مقهى тамо يوجد هناك مطعم يوجد هناك مطعم. قديه الجمال؟ اين الجمال؟ قديه سو غوريلا اي زيبرا اين والحمار الوحشي؟ اين الغوريلا والحمار الوحشي؟ قديه سو crocodili اين النمور والتماسيح أين النمور والتماسيح